ثم دنا ستذلى فكان قاب قوسين أو ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى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 وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِنكِ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أسمى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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما, بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض واذا انتم أجنة في بطون امها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 انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فبأي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه